غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وده الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم, وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في رضي يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنى من التأبف تعرفه بصمهم لا يسألون الناس الحافة وما توفق من خير فإن الله إن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أمواله بالليل والنهار سرنا وألامية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحو الله الإباء ويرغ الصدقات والله لا يحب لك الفعل الخير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَعَتَمَ الْزَكَاةَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا الباقي من الرّبّائِكُم إن كنتم, إن كنتم مؤمنين فإن لم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحرب, بِحَرْبٍ من اللَّهِ ورسوله مِنَ وَرَسُولِهِ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما ألمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يبن له الولي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوه ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما وَلَا ولا ياب الشهداء إذا وَلَا ولا تسأموا أن تكتبوه صَغِيرًا تكتبوه كَبِيرًا أو كبيرا إلى الله وأقوم اذنا الا تنتابوا الا ان تكون اداره حاضره حاضره تدينونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تباياتم ولا يضام وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فَإِنَّهُ فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليك سَمَاوَاتٌ وَمَا فِي النَّرِّ وَإِن تَدْعُ دما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ كَيَعْذِبَ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَن آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا بن الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من алуу� самеemos и аш 店 smo austар в oyu אח мои ш dd на о ог х на их ко оф Ich х и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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التولاة والنجيل من قبل هدى للنار انزل الفرقان وانزل القرطان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به لَّمْنَ هَذَا رَبَّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا الْغَافِلُونَ رَبَّنَا لَبَمَا لا تَزِغ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ نامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم, لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُلَآئِكَ هُمْ وَقُودٌ مَا رَكَدَ بِأَنِفِرَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ قل للذين كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ and they will be to the heaven and the heaven and the heaven has been a verse in two groups that are fighting عليهم رأي الأئم والله يويد بنصره من يشاء و يويد بأسره ما يشاء إن في ذلك لابرة لأولى الضّرار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعب والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل